نسيت وانت اللي ملئت ايامي وسنيني وقلبي وعيني يعني وبعدين وياك يعني وبعدين وياك اه وبعدين وياك ده انا بس استنيت طارف يا حبيبي بقالي ايام وسنين ونيالي واه انا اللي جرى My كل عين تشتاق ألاقيك يا حبيبي قصادي كل ده وكمان مش راضي ألجي تقول لي فراء ألجي تقول لي فراق بتقول لي فراء كلها أيام ايسنسك وانت اللي مليت ايامي وسنين وقلبي وعيني يعني وبعدين وياك يعني وبعدين وياك بعدين وياك ده انا بستناك ضارب يا حبيبي بقى